وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمل فعليها وما أنا عليكم بحفيظ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 117. عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 118. ونقلب وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ولمرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون